الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء Uh Dėk만 kai ir randu protip. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما كانت لولات ل آ فسوك Cardinal q ya Someone لما هو من تأويل الاحاديث والله حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Quan <tis> ص jazaa u man arada من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه that وقال نسوة في المدينه راته العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب سمعت بمكرهم فارسلت اليهم واعتدت لهم متكئا واتت كل واحده منهم سكينه وقالت اخرج علي Wa'ul naha Acaba قال معه السجن فتيان قال أحدهما تأويله اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله الا نباتكما بتاويله طب يأتيكما ذلكما مما علمني ربي